بعد أن هي أرطى عيدة يامن للنهار بالليل وعكس مولاي يامن للنهار بالليل وعكس مولاي أمن أم يروع القلب من دنيتي مولاي ناصيت بيدك يا رب وقمعتبي مولاي لك أن عبدت طلب منك عليه المن قلبي الهواكي الرمه بشفان فيه المن لو ما تردهتك أمري أقو ظلما اب ميلاد سيد الرسل أدهلك يا مولاي اب ميلاد سيد الرسل أدهلك يا مولاي أيامة كانت محبة شوق فقيت له أيامك شوق ضحشة أمل تتنظر أيامك محبة شوق ضحشة أمل تتنظر يلن كل للعمر نجلك وقن واضير أغار عليك من روحي يلغي رتك طين أسمر أيام في محطة شوق ضحشة أمل ابن الظهر كل العمر نجلة صفن واطير للعنبر أغار عليك من روحي يلغي رتك طين أسمر مسافة ذكريات عيون لا تغمض ولا تفهر مش ما تكبر مشاتر صيفة يكبر شماك تكبر مشاكل طافت بروحي التعب يقدر تحذر والليالي السود تضغض بي بيتحذر تحذر والليالي السود تبغض بي بيتحذر يا الطيف اشراح هي عك سفينه تروح للمحبر بيتم الروح وشهقتنا بيعط وتتعثر وليالي ليالي المشاعر غير اتمرجح فيها الطيف يا ضحكتك نزنا الصيف غرجان في وادله يا طيف اشراق نوح نلمع بر ويثيم الروح بقشهقه نبي يعقوب تتعثر لياليك مشاعر طيب بتمرجح سناها الطيب يا ضحكتك نزنا الصيف غرجان في واد الهم ونجمات تعطر هالليل ودراها رماد الدنيا تد نادم احداثات المحل شموس مخنوقه بهلاه الدم اقول نجواتك عصرها الليل ودراها رماد الدنيا تد نادم ونجمات عصرها الليل دراها رماد الدنيا تد نادم احداثات المحل شموس مخنوقه بهلاه الدم امتال الوقت الحواق حتى من النشيء مليومور يتنسم يا ابنادم لرغم تبتك يخليك عالصعبات تتعلم يا ابنادم لرغم تبتك يخليك عالصعبات تتعلم تحذر تحذر من صديق اللي الى تكرم عزل وتحذر من طبيب اللي يداويك ويفوج الدم وتحذر لو اسد لا ويكشر مياب والدتي تبتسم تحذر بعد ابنادم انيانا دوى الحذر يا ابنادم على <تصفيق> <تصفيق>